الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم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 لما قالوا فتحرير وقفة من قبر أي يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدَ الْفَصْيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْرِ أَيِّ تَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَمُ سِتْطِينَ مِسْكِينا ذَالِكَ لِتُأْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ويتناجون بالإفم والعذوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في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 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإفم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا وَيُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من